ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونا. بشت رب العالمين بحثي كافر كري و بحثي مشركه كري كوحتى راد بنوى الناف قبل الخطة ده چه كانوا ده چه بجن رب العالمين ده ايمان داركت وحتى اهل ايمان و توحيد توحيده وجنا الناف بحشت ده رب العالمين بجيت إِنَّ أَصْحَابَ الجنة يعني بتاكيدي بشك او مروفه جنا اصحاب الجنتی اصحاب يعني یعنی يعني بین برادره برادرد بخشت یعنی حتا حتا بخشت ده بند توجه مجن اصحاب Habsa من خواهد فان داری در ده بند پتر دخت آن هی جوادو؟ حتا حتا بنا دادت بند اليوم ها یعنی عورو وقت schlecht in there وقت جواده بخشت ده فی عوَلٍ اف کلیمه هوت تابقه خواندن غیهنه باماسه أما الأدباء في شغلين، يا قراءة يا حفصي شغلين يا في شغلين، قراءته هذه في شغلين، مثل ما هو أم, أم بيتخنين، أم قرآن بيتخنين في شغلين، هو تدا يعني أريد ناف بحش دا لمجيلن شغلين يعني لمجيلن. یم جیلان ابوی خوشیا عبید رابع الامینی بود دنای ناف به حشد دا.یم جیلان بخار ناف به حشد.یم جیلان بخار ناف به حشد.یم جیلان الوا قصر و وا خانی عبید رابع الامینی بود دنای ناف به حشد دا.یم جیلان واشته رابع الامین و نعمت رابع الامین بود دنای ناف به حشد دا و ناف آم ملکی رابع الامین دوای ناف به حشد دا هموی واشته ناف می جین.بچه های حالش تدینیه، حالش تدرداییه، هندهنیه، حالش تهندهنیه که منیا بچن بیم ولیم دیگه این منیا متوجه شدیم چوش نیا سب را خوب بینید که این بناتی سحکین اهل جهنم چوش دو نیا هموی بناف خوشیا دا ابد رب العالمینی داینی و خوشیل به حاشته منیا خوشیا کدوم سه و چار و پنجم شش شونیا کم نیا گله گله و حالش به هموش، حالش بحشت حاشته تقوین. ناوكي دنيو آيه هروكي رب العالمين بجد كلما رزقوا منها من ثمارة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله وأتوا به متشابها يعني كيفا فاقياك بتينا جولاك فاقيا خانا بتينا خاناك بتينا تبجناها باربينك جمعين أبو باربينك جمعين أبو تبجنا رب العالمين بجتبو بينا شكلوا ورنجوا وحجموا بلكي وكي يجب اما تماواه کی اکنیا؟ تماواه کی اکنیا؟ دو توسه خود، اهل به حشته سه خود، چشی بنکادیش بلکه سه و کدی بخود، آو سه و دویه و کی بلکه شکلی و کی و بید، و حجمی و و اما تماواه و کی و نی عوا پشینگی خودی. بوده اهل به حشته چرا نه؟ بیزار نبند، و بیزار نبند. حتی به عنوان سامع و عالم بچید. خوش شکل تو اش چند دنیا مرویت اهل به حشده شکل تو اش بدال بن میراجنا همه شکل تو جوان بن هر هیام هیام جوان تر بن وقته چنوتین آباده او خزان تو آب بزنی جوان بین دیشب همکه شی جوان بین هم امتین آبدل کن دو پیش دلیک چنین آرش نبند بیزار نبند جبران داد نه وا خوشیانه دید چنین انجیلاً انصاحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونا یعنی می‌جن فاج دن وعی می‌جن همون یه ابوا خزانه تو هدقل واجینه به حاشدها، واحویه هدربعنمی دینه ولی دین اهل به حاشده یه به هندی و می‌جن هر وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید حویی بو ظلامت خو بو میرت خو هدربعنمی دینه نه به حاشده دار لبجد بیجن استرالا الله علیه و سلم بجید خوشت رین توجد ركسي او دانجي هو ها قولي بو كيد بيجن بو ميري القل بيجن جاء اهلي بحشتي فا خوشيانا فا يد مجيلا اذا همو بواكسانا انا اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونا همو بواكسا او الدنيا دا يمجين بيبتباه مجين بيب عبادة رب العالميني بب توحيده با خده يقول بيه ناكي ليا او مجين ناكي عبادات العبادة رب العالميني فهند رجع كاماتي همه دي م هب واش دي حلال واما عود الدنيا ده خوم الجيل كليب حرام وها رب العالمين ماي ها من الجيل بموسيقى واسترانت من رب العالمين صار ما حرام كلين هرب كي پیغمبر برساله الله عليه وسلم أخيرا امته من هبك دهين. دهين ده دهين دري ده هندى استح حلال كان زين اوارق او حريري جلكو ميرا طبعا جل كيه حرير كان برخو ومعازف او آلات موسیقای و اوانه و استران و اواش دانه او اوانه هندک الاخیر اومت هم دهین واش دانه کن؟ حلال کن و خوید حرامن او دهین حلال کن او کسی خو شدانه و نکر بید گوچکتوی، خوشیا، دلوی و او نبید همو بس موسیقا و استران و او شده بلعکس خوشیا، و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 اما الناف سهل خطره قلق قلقه معظن مروف ايمان دار او مروف تقوى او كساوه راد بيت او اشتخده حرام كري زي دستخوله برده هكا تيش اجبه زي توبه كتو برده ومنابسه في شغول فاكهونا فاكهونا يعني فرحونا مسرورون يعني الناف خوشي كيف كيفه بيد بان البان عمتانا اوني ابي جي یچو این ناف به حشد داره وقتی کم گر نافانی عمتنه داره وانی عمتنه بینن فشتنی پیماندید بند. و کی دنیای دار؟ حضنت الله علیه و سلم رحمت الله و برکات. دنیای دار بلکه چارهای مفیدش تا چیه بو سیاحتی بو کوشیه بو کیفیه؟ بسیار تو مغرب هیچ وقت توی ماندی بی. یعنی هر هر بیرونش ببینی توی ماندی تو تو پیتی ویچه پیتی ویه نتوی سراحت بکی. سراحت بکی دو هندش چی هندش جدی. اما دوره ده ناف بحشده ده إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونا يل كيف ماندي نابن چو خوشيت وره و قريانه وره و هرش ده که ناف ده هين؟ لا يمسهم فيها نصب كشن. كو نشد جاء رب جوع سحكدا اشتكدي نشد اشتكدي خدنا افتشت تنب بحاش الدنيا في شغل فاتهونا يعني هم يمجين من عماله رب العالمين وخوشيه بيت بن هم و يا رب العالمين وتاو وخيزانه دوار جاز واجهم هم اول جريت چه ازواجهم او خيزانهوي بيدو الدنيا ادا چه او بيدو رب العالمين رجا قيامه الدنريك حولينه في ظلال يدناب بن سيبره في ظلال يعني بن سيبره يعني اكال خوشية بحشده چه تهين؟ سيبره دهين او خيزانه تو هيد بن سيبره هل چند ناف بحشده دا چش نیا؟ <متصفح> روج نیا روج ناف بحشده نیا بس سيبره چه کل ناف بحشده دا؟ او سيبره چه تبتش؟ <متصفح> بروش نیا بروش سيبر بيتا چه کلن و او سيبره ملوك چه لبينيك؟ خوشی ددار بینید هر وکی دنیا دار در اجاده بینید بیک و زافه اونی از شمسی سری آسپی و چو نه باران دارد و نه چی هست نه روژیش ددارد و از باید دان اصال بو جوانی هست بو جوانی هست خوشی که بدون بشنه با بو جوانی هست خوشی بدونه آنجا را های کرسی که کرسیه که شنو خوانی بس ونیه بس بو چیه؟ بس بو جوانیه بون دونیه ویش نوعه جوانیه که خوشیخ یاده ده هی این رش هم و ازواج هم فی ظلالین یعنی رب عامی سیبری شیه هی نو بحشی ده و سیبروه نه اوه برگرماتی آروجه اما ویش چی یاده ده هی؟ ویش خوشیخ یاده ده هی خدا پیغمبر بجنی سالله علیه و سلم بحثی به سیبرید کد ایک الواح يعني هذا هو بندارة يجب أن يكون سيارة سيارة سر حزبية ست سالة جيد هشتو سيبروه وماي وخلاص نكريه هذا هو سيبره اك بندارة يعني صلى الله عليه وسلم يجب يسير و الراكب و في غلها مئة عامي يجب أن يكون سيار ست سالة بن بند سيبروه وداره و لا يخطعوها خلاص ناكن يعني هشتو سيبروه وماي و في عمبالي مدسان الله وعي وسم وَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وفي عام باس عاصمه دي بخوفيه اهتفخيناً أولا ربعين بيجيد السيبالك وقالك وشيو هاي؟ قالا قالك ودريش يو على الأرائيكي يد بن سيباله بن سيباله ده بحشة ربعين بيجيكي بن على الأرائيكي، أرائيك جمعه مفرده وأريكيه وأريكاش أو تخته بهات و هندکیش بیشن، هندکی مفسران رحمتان خدای بیدیو گودی اری که او تخته همین رخوچانی بیا هات یه پرده کرن هایت یه جوان کرن که وکی او تخته بیگ و زاوا به سر نفن جوان که رخوچانی توی چی پیبد کرن؟ توی لو ها؟ آه، معاف بلیم پرده او قماشی پیبد کرن او جوانی هم جو او تخته نا به داش داشت همویتونه یه هایتی نه پرد کردن یه اه هایتی جوان کردن چه شده که همه جوان تره یه واتختانه با هایی متکی او نه سر واتختانه چه که کردی؟ یه پال ده به اول نیشان چه نه؟ بال ده نه با نیشان قوشی نه نیشان انده یه که یه تر خارنو و خارنو قوشی بی؟ جده چی کرد؟ جد پال ده با حل العراعی که متکی او نه مرحمه کمه ربهم خوشيه در عالمي بو حاضرين ان اصحاب الجنه هوي چنا بهشت ده بنه دمرو و ایماندار محتوای آیته نوبت خنیت و من يعملو فاسب هندیت كات و نياك او ماندي بينو مرو و ایماندار و هم صابرت گري سر نا كرنا گناحه و هم صابرت گري انسان كرنا عبادتي به شول ناچي همه بجلا جلاك پتر و صبر و, و مدیبینه رو جا قیامت جزایوی ورگریه و امنو و, و ایماندار همه گا به صبر و خوفا و, و قرآن و ایک و آیتانه ها به سبب سببانک مروف چی لبید؟ مروفی ثبات هبید سر حق سر عبادتی بردوام بید سر نکر نگو نحا بردوام بید لهم فی هفا کیهتون امنو چیه دشمه اهل بحشته؟ لهم فيها ها يعني هتون هاي بوای هی ناف بحشده گلک جورت يعني فاکی ها یعنی فاکی ها بجن فاکی خود بس بود چه خود بز من در خوشی پیدیم یعنی بجنی خارنه و خارنه او هیچ همون جورت خارن و خارنه تاین گل هنده داشت گلک جورت فاقی شد هر فاقی كي واد بید یه ناف هاي ولهم ما يدعون يعني ولهم ما يطلبونه چه دا رب العالمين داتي. يعني چه دا خاص كان بجدي بيتش تي عبر العالمين بو دناينا دا, دا, دو دا, دا, دا, دا دو دو وفيها ما تشتهيه الأنفسو. وتلذل أعينه رب العالمين بيجيت وراء ناف بحشدة بيجيت هرشتك نيا عندي ما بوحازر كذي وهرشتك حس كت شاويبي يعني شاويبي خو بروند كت شاويبي بن هرشتك ولا هم ما يعني كان رب العالمين سلام قولا من رب الرحيم این آیات دو تفسیر دارن. یا ایک سلامون قولمی رب الرحیم. یعنی آوردی آورد خاص کن، آوردی آورد خاص کن و رب العالمین دت نب حشت ده همو, همو سلامتیه. یعنی چوشت دنیا کوچنار بوته دوید. یعنی آورد خازه خار نکید کند و خار نکید کرد. و کی دنیا دوید ولاد دن بوچه دنیا. سلامون هموچیه ات دهی، همو آوردی رب همو يسلامته <أنا> الضرار وخرابية وازيدانه <سؤال> مروبي يعني اذا وانديوب قاية تباشي وهي ولهم ما يدعون سلام يعني اوش ده ده خاص كان همه چهتده هاي همو يسلامته <سلاماوري> <أنا> الضرار وخرابية يعني سلام معناه هندش ده يعني اوش ده ناف بحشده هم هموش ده ناف دا رب العالمين يسلامتك يتشو ضرار <زرع> وخرابيب خرابي بمروك <تلانية> قولا من رب الرحيم أفا أخفناك كي قوتي ونياك أفا هممو بأهل بحشته وهمو سلامتي بواشيات دهي ده لاني ربك كرب العالمين رحيم غلق غلق برحمة رحمة وي ورحمك وزورة ورحمة كبتويبت وكسانة بري أبت بنا أهل بحشته تفسير دوية يوفي آياتي سلام قولا من رب الرحيم سلام قوتي قولا من رب الرحيم يعني رب العالمين دي سلامي كده سري العالمين دي كده السلام عليكم وما في شيء هيكلشيها هيك الخوشه ما هيك الخوشه ما ده رب العالمين دي كده قولا من رب الرحيم يعني قولا يعني اخفنا رب العالمين يعني رب هو مباشره السلام كذا سروا بجدهم ذاك كيش سلامت كنا سله ملاك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ملاك كن كنا براك أهل بحشت وسلامت كنا سله ورب العالمين ذكر ذكذا سله سلا سلام دعو السلام كذا سيد بسأ السلام عليكم وهاش قدر قتنا وما صلين نعمات رب العالمين قال أهل بحشت من رب افسلام ما و من رب رب العالمين يحق اليوم المجرمون قبل العالمين بحثي هندك واخوشياء كري اوهد أهلي بحشته قبل العالمين بحثي وامروفيد خراب كت. مجرم اوه اوه جريمات اوه مجرم اوه اوه شركات اوه كفريت اوه هموه مجرمان اوه او مروفيد بدعات اوه دي سنة تبعان بري نشي صلى الله عليه وسلم اوه هموه اجرام وقناح الدماظن ومخالفات الدماظن بري د دې نه کله برابر برابر پیغמברۍ دې د کرنس الله تعالی وحي سم مجرم او اوې نه وجهونکت مجرم او اوې زکات نه د مجرم او اوې ربا مجرم او اوې زینویت کته همو مجرمه بودیزه مجرم او اوې ظلمل عبد خدایشت کته وې تعدایل خلقیت کته او حق را خلقي او حق همو مجرمه د جراج قیامت وختې مرغه مجرمش ګل ایمان دارا خو چا اېتګن او تې کړګن او تان کو دې خو ربعمامين بجتة وامتاز اليوم أيها المجرمون يعني من خجدا كان امتازوا يعني انفردوا تميزوا يعني الله ده يخجدا كان همك ناس نادق اهلي بحشت ده هو قال خلنا كان يعني امنينا هنجي رجاك يا ماتي ونيكاس نشيل بجتة ازك ما في جماعة ده ازك خنافر كم الله وكيد الدنيا ده گل جرا یه های، خلاص بید افوهنده، ونید، از از از درباز و مخلاص بید حقوی نبو که درباز بید حقوی نبو که افتشته بیده کرد اما خوطه ایل کرو ونید کس بینه حسی رجا که امد چه اشتو ونید؟ وامتازو اليوم ایو حل طبعا اپر حانده بجید، یالله، جدا و خودیر کن، الاهلی بحشته گلی مجرمه، گلی واکسو اوه جرمکرین، گناه حد مازن کری، خرابکری، تعدایی کری، دیگه آو همه هنچردا کردن. برندم رو به ایمان داد تی بیا خودش پارزید، گناه او خرابیا پارزید. ما بین آخور رب ما بین آیت برنبالی، سنت برنبالی سال الله و علی و سلام، رب العالمینی، تی بیا وانه خرا خوبارزید. جل او گناه حد مازن. جل او گناه حد علانتی هنگامی می‌رویم بسیاری بیا خوبارزید. نخو می‌رویم دشت‌ترند جل وانده مجرم، اروج نقیمت حشر جل مجرم های ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ أبعد بشتى بشتى واقصى أبد إيماننا إياك، أبد شرككِ، أبد كفركِ، أبد دي راك الشيطان يجنه، ودي راك بعمر بني نجنس عليه الصلاة والسلام. بشتى ألم أعهد إليكم؟ ومن عهدهم جوا نجتيه، من وصييتهم جوا نكريه، من أمرهم جوا نكريه. قال بشكيد ادمي قال ذريت ادمي عليه الصلاة والسلام. ألا تعبد الشيطان؟ من يقولي أن عباداتي بشيطاننا كان عباداتي برب العالمين بتنال كان أفارقهم بوا ما فرق حقه فيك يقول والله ما عبادة شيطاننا كان ناكم منو في كنجد عبادة شيطانك هذا كم يقول شهودا العالمين ومرؤي شهودا شيطاني أفا مرؤي شكر مرؤي عبادته كر هل بكى عنبر صلى الله عليه وسلم اقتافى يا خير اتخذوا احبارهم وركبانهم اربابا من دون الله فبعملش جيو فلا عالمه تقو عبده تقو كربنا الرب وعبادات لا نذكر بجل رب, رب العالمين هنا عديو بنو حاتم جت بيعملس عواسم جد ما عبادات لنا نذكر نبي عمبلس الله علسم جته واخته وابن جش تاك حلال كرب وخدعه جش حرام كرب ونجش خداقه جش خداق رب العالمين ونجش خداق قشافه جد ما وجش خداق قشافه نبي عمبلس عواسم جت عبادات وياه تقولش هون هذا رب العالمين يقولش هؤلاء AKD ومعصياته رب العالمين بكاي هذا عبادات فيمر وبيكر مر وبيش يقولش هون هذا رب العالمين هو يقولش هؤلاء شيطاني أما مر بعبادة كايكر عبادة شيطانية بعنده ونيا بس بالامتياجين عبادة شيطانية أبغى تجيبو بعي سجود أبو بعي ركوع أبو بعي نفجع أبو كاي بس هذا عبادة شيطانية كي وما يقولش هون هذا رب العالمين ما يقولش شيطاني هبش <متحدث> جورك الجور عبادتي نوعك ال... نوعي عبادتي ريبوكيت كان ريبو شيطانك بهاند بأ... شوجك يا ما ترى ظامني مش تبو مننا قلت يانغو قال لي مروه قال لي دا قال لي دنيته دا ادمي دا عليه الصلاة والسلام الا تعبد الشيطان اشيار بن عبادتك نكن عباده شيطاني نكن إنه لكم عدو مبين شيطان بجمنك اشكرا بونغو چونكي مي داي ياسر ربرين وبحثت انه نادر هو عدا شيء دعاي يريد يفبع عزتك اجمعين سين داخاند رب العالمين يقولتي هاذه عم رفسربه ورب العالمين يقولتي اما ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يريد الشيطان دجمنا يقول أشيار من دوستات يوبكن اشياء من نونجش دجمنات يوبكن دجمناك يا اشكرا نا بيتمو تشبكن اجا نبتشن بس دوستات يوبكن شنو عبادتك يوبكن ابرامين المعبيق بلاكات وأن يعبُدوني ابرامين عهدان موالدي وامري الماكري كوامعباتي بو يبتني بكين هذا صراط مستقيم رايكراس أذية ام عبادتي بو خد ببتني بكين ومعصيتكي بكين وشيطان بكين طاعتي بو خد بكين ومعصيتكي شيطان بكين وشيخ نداًا الشيطاني هذا صراط مستقيم هذا رايكراس ده ككما بيت ان بينا سرك وراس سرك حق او عباداتي بخدمتني يمكن وجت خنا ده شيطاني چي جا ومروي بلعتسك منو ديچ خنا ده شيطاني ومنو ديچ خنا ده رب العالمين او عباداتي شيطانيه كلها انكس انه كب شي حوار رب العالمين بد چي دا خازا بجيكي مر يكي بكات قبر يكي بكات ملا يقول هذا الشيطاني، كيف رب العالمين قرأت القرآن يقول ياما وإلهكم إله واحد فلا تدعو مع الله أحدا يقول إلهي نقول بس رب العالمين بتنية الشياب عبادة كاسي لنكا من رب العالمين دعاو دخاز الكاسير ديناكا ورخوب كاسي رب العالمين كاس بشيكو ناداد بجلي رب العالمين هم رب العالمين يقول ياما هكا ما قلت شخو نادا فيه وهم كون ما هاوار خو مروكيبر بو مخلوقه كيبر بو مريا كيبر بو خدانه قبر كيبر اوا مروي جو تشهنا دار بالعالمين مروي عباداتكيك مروي عبادات الشيطانيك وار هو هل شتكي دي شبيت هل شتكي دي شبيت كا خدي غود بيتما بكن وام نكين وشيطان بيجتما نكن فهم جو جبين شيطاني اوازي عبادات خدينا ووازي عبادات شيطانك ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ما بالعالمين بيشتمه، يبشتيد جلي مروفا شيطاني جلك هم جوا يسرابرين جبين لنا يعني خلقا خلقا كثيرا يعني جلك مخلوقات بيش هم جدوا يسرابلي شيطاني ويتيش كفر كلي، يتيش شرك كلي، يتيش بالعكري، يتيش بناح كلي، يتيش خلاتي كلي، أفلم تكون وتعقلون ما هو بوعقل نابن مجبون ناجحن مجبون رابن شيطاني كان. شده سر به اندی همه را هم در آب من چکن، در آب من چه خودن شیطانی و چه خودن رابل عالمینی. توی آنگ بزنن، هوا بخشی بون گذید بصر ربل عالمینه، هوا حقیق لالی هی و حقیق بوم گذی بصر ربل عالمینه، آوا حقیق ده هی بس دین ربل عالمینی و قرآن و سنت فی الله و علی و سلام. یه دیهم موی شیطانی و همو تعقلون. رابل ام جمعات کنگی در آن تناجه نو و بس ابو رب عاميتي هو ها ودي شيطاني دي شيطاني هم ودي دي تشلهن بضالبن شيطاني ودي تشن ادوي جده او جي شيطان تشدك ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني قالك مروف الهنجو قالك مخلوقات السريبرين دي هنغو هربير بخو عقل خدا بشوله هنغو متي ما دام هذا شيطاني سريبرن ورب عامين هيلار برنت بي ام 2 كانكين دي بياما قال من عليه الصلاة والسلام وكه جهود الشيطان وجح ندى رب العالمين وجح ندى رحماني رب العالمين اف قومهم مشريكن كافر ادوا هم خندقان إلاد ادراب لمش دوالا قد أضل منكم جبلا كثيرا فيش يقول شيطاني قالك مخلوقات سريبر أفلم تكونوا تعقلون منهم غتيب جهن وهو هو كوانا كان ان الشيطان سربن عبادة الشيطاني كان هنك عبادات رب العالمين كان كان هنجي هنجي عقل بل هركسكي عباة بو خدبتن إناكت وهركسكي قد يكون هذا عالميني ودجمناتيا شيطاني نكد، أغلم رفيت كنية أفلم تكونوا تعقلون أغلم رفيت عقل نية وعقل نية ونيا يكيما عقل ويدرس نية عقل يدرس أول كم رفع عباة بو خدبتن إناكت ومعصيته الشيطاني بكتو بأمريه الشيطاني بكتو الله وسلم على خيري خلق محمد وعلى آله وصحبه الأ